في ظلال, في, ظلال في ظلال السيرة أين اختفى المسلمون تأمل عمر بن عبسه وجوه مكة فرأى الوجوم يملأها أما النبي الذي جاء يبحث عنه فمستخف عن الأنظار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 قال وما نبي قال أرسلني الله قال عمرو وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء قال فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد ومعه يومئذ ابو بكر وبلال تحمس عمرو بن عبسه فاراد البقاء في مكه لكن النبي عليه السلام اجابه اجابه تنضح بالواقعيه قال انك لا تستطيع ذلك يومك هذا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 ولما توقف أمام الكاهن استأذنه في ذبح العجل تقربا وعبادة للصنم ثم أخرج سكينه وسمى باسم الصنم وغرز السكين في جسد العجل فانفجر دم العجل وفجأة انفجر صوت مخيف ملأ المكان وأفزع عمر والكاهن وكادت معه تسقط سكين الوثني أو ربما سقطت في ظلال السيرة ولنا لقاء جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله